واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلموا وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادَهَا أُولَئِكَ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ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 وَقَدْ مَنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلٍ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء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 فَقُلْ لَذَهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ مَا كَذَبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَذَرْنَا لِالْظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا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 نوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كفيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تُطِعَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَينِ هَذَا عَذُو فُرَاتُ وَهَذَا مِنْ الْحُنُوْجَاجُ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَينِ هَذَا عَذُو فُرَاتُ وَهَذَا مِنْ الْحُنُوْجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا